دِين صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ هو الذي خلطكم من نفس واحدة وجعل منها